ي د ي ن ع ل ي ن ا ك و ن ه ب د و ا م هذه ا ل م ج ا ل ا التي د و ل ا ه ا ما بقيت فالدنيا م ل ع و ن ما فيها إ ل ا من ذكر الله وما وعدت ا وقال صلى الله ع ل ي ه و س ل ل م ن يخدم أ ح د ك م إلى ب ي ت ه أ و آ ي ي ه وخير لك العلم من الرزق والفال ل الرزق كما اخبر صدق الله و هي مجالس تتنزل ف ي ه ا ا ل ر ح م ا ت و ما أ ح و ج ن ا إلى ا ل ر ح م ا ت و هي مجالس سبب ل م غ ف ر ى في ت ه ع ز و ج ل ا ل ن و ب كما في الحديث و ش د و يا م ل ا ل ك به و نحن جميعا أ ح و ش ما نكون إ ل ى م غ ف ر ة م ا ذ ا ا ل ن و ب و هي مجالس ا ل شرع كما في الحديث و ذ ك ر ر في مبادئه ن إ ل ى درس مبارك و إ ن كانت هناك ك ل م ة س ا ر س ة لا ت ف و ن بخصوص هذا الوباء المهدد مجتمعنا و أ م ن ن ا و ا ل ك ل م ة تكون في س ل و ك ي ة فالناس يتناقلون أ خ ب ا ر ذلك الوباء ليس على شرط وما شرط الخبر واذا جاءه ا ل خ ب او ا ل ق و ف اذا عم به ما ينفع ولو ردوه إ ل ى الرسول والى إ ل ى ي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 ف ي ج ان ا ك اهل ب ر ج ل ف ت ر و ع ه و أ ه ل ه و م ان هناك و ل د ه و ك م ا ي ق ا ل في ا ل ت ع ب ي ر ا ل ع ا م اهل ا ل م س أ ل ة مش م س ت ه ل ا ل ع م يقول ان ل ة ص ح ل م يقول ن ب غ ي أ ن ن ح ف ظ ه ل العلم ل ن ه ن ا و أ ن ن ص ك اهل ل و ل ان ن ا ك ع ل م ي ه ا ك ا ل أ خ ب ا ر ا ل ت ي ه ي أ خ ب ا ر م ه د د ة ا ل العلم ان ل ا ي ق و ان ا ل ا ي ق و ان ن ا ك ل و ن هناك اهل ا ل ل و ل ان ه ن ا ه ل ا ل ل م ل يعني و ك أ ن ا ل أ م ر لا يعني ي ت ن ا ق ل ه ا ل ب ع ض و ك أ ن ه ا ليست م ش ك ل ة ي ت ن ا ق ل ه ا ل ب ع ض ضعفت تاخر ا ل ذ ا س واتى الاسلام هذا وباء مهدد لانهم أ مجتمع وانتم تعلمون ان مثل هذه الامراض قد حصلت ارواحا بالالاف فاولى بنا ان نرجع الى الله سبحانه وتعالى أ ن نرفع ايدينا أ ن يرفع مثل هذا البلاء و أ ن يرد هذا الوباء عن أ م ه محمد صلى الله عليه وسلم هذا أ و ل ى بنا أ ن نرفع ايدينا إ ل ى رب العالمين نجهه إ ل ي ه وندعوه أ ن يحفظ أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الوباء نعم ل أ ن ه مهدد ل أ م ن ه ا ومجتمعها ومهدد لها في كل شيء ف ا ن ت ب ه ل أ ن الناس يتناقلون الخبر ب م ر و د ع ج ي ب و ك أ ن ه لا يعنيهم بخريب أ و بعيد ما ينبغي يا اخوان البشر وينبغي أ ن يكون عندنا فقه ا ل ا ز م ة كيف نتعامل مع ا ل ا ز م ة أ و ل ما نتعامل به مع ا ل أ ز م ة هو أ ن ن ل ج أ إ ل ى الله سبحانه وتعالى وان نرفع ايدينا إ ل ي ه بالدعاء فخ ا ل أ ز م ة أ ن نصون ازلنا عن هذه ا ل أ خ ب ا ر فضلا عن السنتنا تناقلها و إ ز ا ع د ه ا فخ ا ل أ ز م ة أ ن نعرف ح ق ي ق ة هذا المنظور ل أ ن بعض الناس يظهر ف ي ق و ل ي اردت أ ان اكون مسلما وجدت ا ه ا و ب ع ض ل م ا الله يبارك له ط الله و ل ك ا ف ر ي أ ك ل في سبعه ة أ ا م ن الله لا يبارك له الله ولكن ليس م ع ن ى هذا أ ن ن ا نقالت المرضى و ن د خ ل بينهم ونعشرهم ا و ن ع ا م ل ه ا ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم قالت ر من ا ل م ج ن و ببرار ك م ن ه ما ي سمى ب ا ل ع ا ل د سيحي ل ه أ ص ل م ا ذ ا أصل, أصل شرع ل ه أ ص ل شرعي ما ي س م ى ب ا ل ع ز ل اصحي ل و ص ح عنه صلى الله علي ه وسلم أ ن هناها ام ي ل د صحيح على مريض و م ر ي ض على صحيح علي ه ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل و ل ك ن ل ا عدوى د ل ي ي ل أنه و م ا م ن ا ل نتحدث عن مناماتنا ل ونحن نتحدث عن ب ن ا إلا م ا ت ن ا ونحن نتحدث عن مناماتنا ي خ ل و ن إ ن النبي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م أمر إذا دخل ا ل ط ا ع و ن ب ل د ا م ن ك ا ن فيها نتحدث ع و م ن ك ا ن خ ا ت ن ا و ن س أ ل الله س ب ح ا ن ه و ت ل ا ل محمد صلى الله عليه وسلم وسائر ب ل ا د المسلمين من هذا الوباء و بلادنا على وجهه و ل أ ن المسلمين من هذا ا ل و ب ا ة أ و ا ل ا د ن ا على وجهه و ل ذ ا ن س أ ل ا ل ل ه س ب ح ا ن هو ت ع ا ل ى أن ن ي ج بلادنا ب شر هذا ا ل و ب ا ء و أ م ة محمد صلى الله عليه و سلم أ م ة م ف ح و م ة باذنك و فضله عليها أ ع و د للدرس وهذا هو الدرس ا ل ث ا ل ث و السبعون من دروسنا ترتيبا في تفسير س و ر ة ا ل ب ق ر ة و نحن اليوم مع آ ي ة ت ب س و ر ة ا ل ب ق ر ة تقول افتقنوا هل يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم ي ح ر ك و ن من بعد ما عقلوه وهم يعلمونه ذ ه ا ل آ ل ة ي موضع د ر ا س ت ن في درس ا ل ل ي ل ة نعم ل بقيت في الحديث ب غ ر ي ا خ ش ت ظ م ع و ن اي يؤمنوا لكم وقد كان فريق منه يسمعون كلام الله ثم يحرفون من بعد ما عقلوه وهم يعلمون اولا تتوقف وقفه س ر ي ع ة مع مفردات ا ل آ ه ل لما يقول الله تبارك وتعالى افتطمعون ما الطمع الطمع هو الرجاء ولكن الطمع يفارق الرجاء ب أ ن فيه ش د ة رغبه ة ا ل ل أ ا ر ر أ ي ت إلى أرأيت الى د ا المسلم ع ي أرأيت ل إ الداعي المسلم ا ل أ و ل وكيف قلبه كله رجاء و ر غ ب ة أ ن يؤمن الناس وهذا هو ا ل د ا ع ي ة الحق قلب لا يدعو على الناس ب ه ل ك و إ ن م ا ا ل د ا ع ي ة الحق ما أخبر الله من اخبر ل ل ه من أ الله عنه فقال لعلك باخع نفسك على آ ث ا ر ه م إ ن لم يؤمنوا بهذا الحديث حتى تكاد تموت يا محمد أ ن أ ب ا جهل لا يؤمن تكاد تهلك أ ن أ ب ا لهب لا يؤمن أ ب و لهب طبع كافرا أ ب و جهل طمع كافرا ما كل هذه ا ل أ ح د ا ن حتى أ ن ك تكاد تموت ليتنا نحزن و ن ت أ ل م للذين يسقطون في هذه الطريقه ويخرجون عنه وهم كثير كثير فوالله إ ن عين المؤمن المؤمن الحمق لتدمع عندما يرى فليس هو من شاب وليس هو من فرح فخور بنفسه ل أ ن المسلم قلب كبير قلب كبير ملئ محبه واهم كمثل ان لم ي ع ت كما ت أ ل م جبير بن بيت يوم أ ن فتح الله على المسلمين قبر يبقي بيت يبقي في يوم أ و يبقي أ ب و ترداع في يوم اعز الله فيه اسلام اهنا إ ن م ا يفكي ل أ ن أ م ة هان عليها أ م ر الله فهانت على الله فصيرها ب كافرا ى بكى ل ح ل أمة طاعت وماتت طاعت ا ك و ي ن ت ظ ر ه ا من العذاب و م القيامه ذ ا هو المؤمن ح وهذا هو ا ل د ا ع ي ة ا ل د ا ع ي ة قلب كبير قال له لعل لك داخل على آ ث ا ر ه م إ ن لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا طمع ورجاء فضلا عن حرص و د ع و ة حتى قال له أ ب و جهل اذني س أ ش ه د لك عند ربك أ ن ك د ع ب ت لسبعين م ر ة كفى كفى بلغت ا ل د ع و ة والله يقول عن سمح قال نوح ربي د ت ع ب قوي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا ا ض ر ا ر ا ومع ذلك لا يياس ويدعو إ ل ى ربي ثم إ ن ي أ ع ل ن ت لهم و أ س ر ر ت لهم اسرارا ثم إ ن ي دعوتهم ج ه ا ر ا كل هذه الدعوه يا كل وما انتهت د ع و ة نوح م ن ق ط ع ت إ ل ا أ ن قال الله له إ ن ه لن يؤمن منها من ق و م ك إ ل ا م ن قد آمن إ ل ا من قد هو ل المسجد ل عليه لما أ ب ق ح الى ا ل ف ل ك المشروع و ايس من إ ي م ا ن ي قومي فقال الله تبارك وتعالى إ ذ ا ه ب مواطن اظن أ ان ذ ي ع ل ي ه ن ا أ ب ق ح الى ا ل ف ل ك المشروع ف س ا م فكان من المضحضين فعاتب الله يوسف عاتب الله حتى ندى ا في الزورمات لا إ ل ه إ ل ا الله اذا فاذنها تقرر شيئين اثنين ا ل أ و ل كن ق ل ب كبيرا كن قلبن كبيرا يحب الهدايه للناس ويحسن و ي ت أ ل م ي ح ز ن ي ك و لك ان ي ك و لك ان يكون ان يكون لك ن يكون لك ن ي ك و لك ان ن لك ان و لك ان و ن ل ذ ا يكون لك ن ي ك و لك ان يكون ان ي ك و ا يكون ل ن و ن ل ان يكون ا يكون ا و ن لك ان ي ك و ا لك ا يكون لك ان ي ك ان لك ان يكون لك ان ي ن ان ي ك ن لك ان ي لك ان ي ك ل ا يكون لك ان ي ك ي ف و ا لك ي ة ق ا ل ت أ ن ان ان ان تكون لك ان ا ا ت و ن لك ان ان ان ا تكون لك ان ان ان ا لك ان ان ان ان ان ان ان ان ا ان ان ان ان ان ا ان ان ان ان ان ان ا ولكن اياكم من, من أنه لا أفتطمعون؟ ان تؤمنون هذه الاموال ط ئ ف ل ل ي ع التي تتحدث ا ن ه ا غير ه افاتتنا ل ة أ ف ومين تستمتعينه ا ل ر منها ان تصدقوا ي و إ ن يمنوا ا ه تصدقوا ي ل ان يفرقوا ل ان يمنوا ا ل تصدقوا ي ل أ ل ان يصدقوا قدرٌ و ل ك د ي ل ب ا ل ت ص د يكون ق هناك ا ف ر ا ر ا ل قلبي يكون د ه ي م ش هناك هو في ل افراد ي قلبي و يكون هناك افراد قلبي في ل أ ن ا م ؤ د ق لك بما تقول غير أ ن انا م م ؤ لك لو أ ن مؤمن لك ب ص ر ة أ ن ا م ؤ م ن لك إ بماذا اؤيدك مؤمن لك ترى مني عملا دعاء لك ن ص ر ة لك إ اذا فرقنا ا ل آ ن بين ا ل إ ي م ا ن و ل ي خ إ ب ذ ا ك أ ن ه يقول أ ف ت ط م ع و ن أ ن يؤمنوا لكم م ا ا ل تصدقوا لي ل أ ن اليهودي ممكن يصدق ظاهرا هو النفاق ده مش يهودي والمنافق ده مش مصدق ولكن يقول لك الله. ان و ي ه و ن ه ن ا ظ ا ه ر ة كده س ل و ل الله يقول ط لك ان يكون هناك شهر رسول الله نكتب ي ة فضحت اليوم. ق ا ل ت من م ا ل ش نصدق. ان يكون م هناك شهر ا لكن ب ا ط ن ا ل ا يمكن ان اصدق بهذا التنافس لكن في ح ق ي ق ة لهذا التصديق ما هو لكل قول له حقيقه تقول ليش م ح ب ك وانتهى ا ل موضوع عند هذا لا. لكن إذا جلست في الخلوات ث م ق ا س ل ت وقالوا قلوبنا ولد وياك اخرى خبره ع ا ل كتاب الوقوف ل ح ن ا ج ع لن ا ك ت ا ا ب ل م و ت ج ع ل ن ا كتاب الموت كتاب ا ل ب ر ك ة الذي ي ق ر أ تبركا في ا ف ت د ا ء م ش ع ا ر ف محل ولا دكان فخذ ب ع ل ن ا كتاب ب ر ك ة حسبنا منه ماذا ب ر ك ة الصراحه حسبنا منه ماذا ي ق ر أ على البني ا ر ا ح كتاب عقود رانش بابي خطبنا ب ط ر ي ق س مال استدلال العقل ه ي ؤ م ن لكم ازاي هم حرف كتاب الله و ا ل ظ ل بمن ا ب ت د ت يده ت الى كلام الله تعريفا أ ل ان ي ؤ م إيه أ لا يؤمن لكم ن إبه هذه طريقة الا س ت ق ق ل ل ل ل ا ا ع ي و م ا قياسة إيه؟ قياس يسمى إيه ا لكم أ و ل صحيح إيه ولكن ع ي ف ه م ان يكون ه ن ا ق ا ش ي ا ش د ت ح ر ي م و ن لكن ى ط ه ذ ل ك ا ش ي ا ل ت ت ح ر ب و ن ه ج ا ي ح ك اشياء تتحرمون هناك اشياء تتحرمون هناك اشياء تتحرمون هناك ا ش ل ا ء تتحرمون هناك اشياء تتحرمون هناك ا ب ي ا ء ل ط ر ي ق ة الاستدلال العقل خ ي ا س ا ل أ و ل ى اظن بمن ابتدت ي د و الى كتاب الله فحرف ّ كلامه أ ن لا يؤمن لك على ا ل إ ط ل ا ق و ا ل ث ا ن ي ة ط ر ي ق ة الاستدلال العقل ف ا ن فريق منهم ت ك ل م عن مين فريق ثابت فريق ما بال هؤلاء يا رسول الله لا يجوز ان يحط ق ا ع د ة في اليهود م ه م ة جدا إ ي ه هي العصا من ا ل ع ص ي ة ولا تلد الحيه الا ومن فرق بين يهود ا ل أ م س ويهود اليوم فهو واحد ومن فرق بين العمل والليقود هذه ت ف ر ق ة س ي ا س ي ة ومن فرق بين مش عارف ا س ت ف ر د ي م و الاشكلات ف إ ن ه رجل ضائع لقد تمتع د ه ذ ه الاموال ت من ل أ م بني اسرائيل من بعض طب ل ي ه ق و ل م ن ب ع ي ن من ا ن م س ل لك ي ن من ا المسلمين الاوائل و ى إذا من المسلمين من ع ل م س ل م ي ن من المسلمين ا من المسلمين ح ن وحق ب ا ل م ل ك من و ل م ي ن لما يقول ابنا ل ء ي ع قوم اصل ا ل تاريخ ا ل ي ه و د انها بانت في ض ل ا ل مبيع بماذا قال الاحفاد احفاد ي ع ق و ب ابناء الابناء فلما فصلت ا ل ع ي ر ج ي ن من مصر ابنا ي ع ق و ب قال ابوهم اني لا ا ج د ر ي ه ي و س ف لولا انت فندون قالوا طبعي تبدا او انك لفي ضلالك القديم يرجو به الاباحى تالو ان ابانا لفي ضلاله مبين في غيبه يعقوب وفي خلوه لهم لكن قالوا لجدهم في وجهه انك لفي ضلالك القديم ومن ابناء ل قالوا بشيء من ال... بشبهه ي ء ش ب حق ان يعقوب يحب من فاكل الحسد قلوبهم طب ما لكم انتم ايها ل ا ح ب ه 40 من أربعين سنة ولكن يقول لنا من شابه ا ب ا ه ف م ا ص ن و ه ذ ه ا ل ق ا ع د ة أ و ل ماتت أ ك ل ت ت اكلت ذا ي و بمن عارف يقول ر ما ت ت ا ل قال م ي ن و ك ل ما عاهد عهد وعهد. ن ب ذ ا فريق منك ه لبزه ي ع ن ي ن ب ز ه تامر أ ك ل ل ت كذا وتم عملنا ا ل و ي و ي ه ا ل ي ه و د ب ي ف ع ل ب ا ل ع ه و د و ا ل م واتركت س ب ل ك اوكول لما بلادك من س ل ا ل ة الاستمرار في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة في ك ب ا ر ة الاستمرار بلادك ب و ق د كان فريق يبقى قديم يتحقيق ا ب لا يمكن سابق يدك لك فريق خل بالك من ك ل م ة فريق اللي استعملها م ا ش وقد كانت ض ا ئ ف ه عشان تعرف ح ق ي ق ة الفريق سواء كان أ خ ض ر و الاحمر و الاصبر ك ل م ة فريق م س ت ع م ل ة أ ص ل ا في باب ا ل ز م ل أ ن ه ا أ خ ذ ت ل غ ة من الفرقه هذا ما أ د ى من ا ل أ ح م ر و ا ل أ ص ف ر و ا ل أ غ ض ب إ ل ى ف ر ق ة م ر ة حتى بين أ ب ن ابناء ء ا ل ي ت أ ب البيت الواحد بل بين المراه يعني قناة المرأة, المرأة بتخلع س ا و ز و س ه ا ولكن ا ق يجب ا ل ان يكون المسؤولين في المسؤولين ل والاخرين د والاخرين والاخرين مستعملة و ا ل ا ف ر ي ق ن و ا ل ا ف ر ي ن والاخرين اسم جمع العمليه مفردنا إشارة هو للكسره ة د ا لانه يحرف ماذا عشرات ومئات و آ ل ا ف وليستعمل ك ل م ة الفريق التي فيها معنى ماذا؟ كسر وليس نرى ان ي كتب القوم بلغت في العدل و ا ل إ ح ص ا ء ما يقارب الاربعه والعشرين أ ل ف ا علي و ف ا ط م يخرج منهم اللولو والمرجان الحسن والسيد يا ياسيد ي الشهداء سيد ا وهذا كل ا ل س د ا هذا نوع من انواع التحريم وسوف ا ل ف ر حد, حد يقول بين ي لك ل ان يكون فقال هناك اشياء اخرى ل أ ن ه ا تتعامل ي ه مع ا ل ت ك م ل م ئ ك ه موحظ ولكن فرق بين أ م ر ي ن بين عقلون وبين واحدون القلب والعقل معا لنعقل ا ل ق ر آ ن وبقدر ما نعقل نتدبر ا ل ق ر آ ن استخدم تعبير يتدبر ل ي م ا ش ا يعقل افلا يعقلون ا ل ق ر آ ن لذي التدبر يشمل الامرين معا ه ع ق ل وفهمه و ا ل م و ع ظ ة به و ا ل ع ب ر ة به ا ذ ن قولوه تدبر يشمل العقل والقلب ب ع د في ل غ ة ا ل ق ر آ ن يسمعون كلام الله طب ما هو كلام الله في هذه الحاله بعض المفسرين قال ا ل ت <تصفيق> و ر ا ة و اخرون قالوا لا هي الكلمات التي أ ن ز ل ه ا الله تعالى على موسى لما أ خ ذ ل م ق ا ت ربي سبعين رجلا الذي أ م ي ل اليه أ ن قوله يسمعون كلام الله أ ع م يشمل الجميع واليهود ما رسو ع م ل ي ة التحريف للجميع ل ل ت و ر ا ة ما رسوها صحيح و ل ك ل ا م موسى ما رسوها لكن ا ل ق ر آ ن استخدم من كلام الله لماذا لافاده ا ل م س ل ي ن لانه لو هل يحرفون التوراه ي ب ق ا ينغير التوراه سليمانين التحريف لكن لبارك لتحريف ن التوراه ادى الى التحريف ماذا لتجيء لكي تستخدم اضافة و ل م ا ا ذ لتعظيم هذا ا ل ب ي ت في م ا ذ ان في ف س ك و ن ل ه حرمة ش د ي د ة هذه ا ل ر موضوع ة قال الله ف ي ن ي ر ي د ف ج ب ان ي ك ا ن ل ه ي ن ا موضوع ويجب ان يكون لدينا م و ه و ه م ي ع ل م و ن وقالت لهم ان المصيبه ة أ ع ظ اعظم, أعظم. ولذا قال تعالى قل هل يستوي الذين ي ع ل م و ن ولذين ا لا ي ع ل م و ن كما لا يستويان أ ج ر ا ف إ ن ه ما لا يستويان ت ب ع ت و و ز ر ا ف م ص ي ب ة العالم ماذا أ ع ظ م و أ ش د ولذا قال وهم يعلمون انهم لا يمكن ان يكونوا إلى من اجل هذا العلم و ا س ت ف ر ا ر ي و ا س ت ف ر ا ر ي يعني انه ما م ج ه ل و ا حرب استعملوا و قدر م التحريم لمن يلتقي مع ق ض ي ة التحريم أ و ل سوره من سوره التحريم ا ل ذ ي مرسل بني اسرائيل بني إ س ر ا ئ ي ل ا ل ك ب و ل ا ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ي ح ا م و ن إ ن يكون لدينا ممكن ا يكون ل ي ن ا ممكن يكون ل د ن ا ممكن ا يكون ل د ا ممكن ان يكون ل ممكن ان ي ك و ي ن ا ممكن ان ي ك و ي ن ا ممكن ان يكون ل د ي ن ممكن ان يكون لدينا ممكن ان يكون لدينا ممكن ان يكون لدينا م م يكون لدينا م م ا يكون لدينا م م ك ان ل ا م م ك ي ك ن ل ن ا م م ن ان ي لدينا ممكن ان ي ك و د ي ن ممكن ان يكون لدينا ممكن ان ك و ا م ولكن ذ ا ا الرجل ي د خ ل ا ل م س ج د ي ك و ل ه ف ي ك افكار مؤمنه ويكون هناك افكار مؤمنه و ل ل ل ذ ي ن ي ك ت ب و ن ل لك ان يكون لدينا مجال سبحانه وتكتب شوف ل م ا يكون ل ي ت ب شرع لدينا مستمر ة لانه ت ت ي ك ا ن لدينا ب د ي ي ه م ثم ق و و ل ه ذ مجال ن ن ع ل ل ه ي ش ت ر و سبحانه أ ف ص ح ت عن سر ع م ل ي ة التحريف التي م ر س ت إ س ر ا ئ ي ل ي و ن وسر هذه ا ل ع م ل ي ة ماذا السمن السمن وهذا هو دين اليهود ع ل ى المشرك ا ف ل و دين المشرك دين المشرك على الحقيقه الدرام والثيران ا دعك ة ا م ي ا بن خلف ي ع ز ب بلاده اشد ما ي ع ز ب رجل رجل على ز ب ع الايمان أ و ل ما اصدر مر ع له ي وأظهر ل ه ذ ه ب نسي اللات ونسي ا ل ع ز ة ولا م ن ا ت ولا اصنام ولا شيء وهذا هو إ ل ه ه لو كان صاحب مبدا مليون دينار ملايين دولار ا ل ل ي ن ا ر لكن هذا هو الاله على الحقيقه ة لماذا س ق عبد ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي و ن ا ل ع ج ل ح د يعبد ع ج ل ا ع ج ل يصفر ويصمم ل م ا ذ عبد السبب ان ه إ ل ه من ز ه ب هذا هو السر إ ل ه من ز ه ب ولذا قال مازحان ضاريان شائعان ب أ ف س د ل ه م من حب الشرف والمال أ ن يتخذ الدين قطي أ و س ل ع ة والدين س ل ع ة ل ا ثمن د هيرودس يقول لبني اسرائيل ع ل ى أ ح ب ا ر بني اسرائيل أ ن ت م تبيعون الهدايا بورك دجاج ليشتروا به ثمنا قليلا ولكن هذا المكان يجب ان ي ن ه ا ك ا ل م ي ق ر ل ا ي ه ذ ا افضل من اجل ان يكون ه ن ب ك افضل من ا ل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك ا ف ل من ا ل ا ك و ن هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل اجل ان يكون هناك افضل م ا ل ان ي ك و ل ه ا ك افضل من اجل ا و ن هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل م و اجل ا د ي هناك افضل من اجل ا ي ه ل من اجل ان ي ن هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل ق ن ا ل ان يكون هناك افضل من ا ل ا ك و ن ه ا ب افضل من اجل ا ي و ن هناك اف ولكن افضل من اجل ا و ن هناك من اجل ان يكون من ن ي و ن ه ن ا ل ان ي هناك من اجل ان يكون من ل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من ا ج ن يكون هناك من ا ج ان ي و ن ه ن ن اجل ان يكون هناك من ا ج ان ي ك و ه ن من اجل ا ه ن ا من ل ا يكون ك من اجل ا ك و ن ه ن ا من ا ن ي م ل ان يكون هناك من ا ل ان يكون ه ك م ي من ان يكون هناك ل ان يكون هناك من ان و ن هناك م ا ل ا يكون هناك ن اجل و ن هناك من ان يكون هناك من ا يكون ه ن ا من ان ي و ن هناك من ن يكون ا ك من ان يكون ه يكون ا ل ل ن م ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ل ث ة من تحريف بني إ س ر ا ئ ي ل تحريف المعنى ك م ا في النص التوراثي ق ي م لهم نبيا من وسط اخوتهم ن إن محمد وسلم صلى الله عليه الآية قالت مثلك وعيسى لا ي ش ب ه موسى بقدر ما ي ش ب ه م ح م د ا صلى الله عليه وسلم م قدر ما ي ش ب ه م لماذا ل أ ن الشباب بينهم والاتفاق بينهم اكبر أ من الاتفاق الذي ب ي ن من ومن بين عيسى وموسى ف ا ل أ و ل ى أ ن تصرف النص إ ل ى ماذا الى الاتفاق ا ل أ ك ب ر والشباب نتحريف معنى. و إ ح ن ا عندنا من تحريف اللطف و تحريف المعنى أ ي ض ا لما ا ق ر أ ا ق و ا م ا ل آ ي ة و كلم الله موسى تكليفه ل ومين المتكلم موسى و الله الله و بعدين يا اخي حفظ العدل لو موسى هو الذي تكلم رب العالمين رب العالمين و هو الرحيم الحمدلله م وقال س ى يكلم ربه يكلم ربنا لا يمكن وماله لا دلما ربه ربنا ا ل ص ح ا ربنا ب ة ل ا ت ع ا ن ينسينا ا وانصاما ق ل الله من ف و قد سبعة لأرقعة ق فعلت. فعلت لا تحملنا ع ل ي ماله ا ل ل تعالى ق د ف ع ل لا ت ح م ل نبي ا مالا طاقة لنا بي قال الله قد ف ع ل بدأ ت ح ر ي ف لفظ وكلم الله الله. وتحريف معنا. الآية و تحريف معنى ا ل آ ي ة تقول ص ر ي ح ه الرحمن على العرش التولاه ي و و لا ه ن توقف عند ق ض ي ة أ خ ر ى في التحريف أ ص ا ر ه ابن اسرائيل و ل ع لا نختم بها يقولون كيف تقولون إ ن الكتاب محرف و عندكم في ا ل ق ر آ ن و مصدقا لما بينه عليه وسلم مصدقا لما بينما ذات يديهم التوراه、وليل. فكيف يصدق بهما و أ ن ت م تقولون هما محرفان بل ا ل ق ر آ ن أ ص ل ا ص د ق بما في هذين الكتابين ذلك م ث ل ه م ب ا ل ت و ر ا ة و ا ل ب ي فكيف تقولون ما م ج ل ة لا على و ج هناك ا ا ص ي ل ا ء لا على وجه. تفصيل ت ص د ي ق ج م ل ة ثانيا ه ذ ا المكان ت باعتبار ص د ي ق ا ولكن ي هناك اشياء ا خ ن ى لا ت ق و ل موسى ن بهذا ي لكن ل نبوة و و م ج ا ل ن و ل ا ن ك ا ن ت ن ق و ه م ؤ ق ت ة بماذا بزمنه ومكانه ابا هذا هو الجواب الثاني ماذا؟ بمعصية ولذا ا ن ز ل و ر ما ي ب د أ بيوتنا اليوم من الطلاق ومن المشكلات سببها ماذا أ ن أ و ل خطوات البيت ماذا م ع ص ي ه من عدم نحن ب س م ي ه فرح فرح ب م ع ص ي ة الله و بسام ا و الرجال يعني تبني و النساء تتبرج ف ا ل م ر أ ة كبيره س ن و ت ا و مسلمه تدريج بدعه حتى ا ل م ر أ ة ا ل ك ب ي ر ة تتكلم ف في الليلة هذه عن ا ا ذ عن وقارها وحجابها والرجال ما اكثر ما يتحولون الى م س خ ر ة وهزوا باسم ل ي ل ة العرس هذه ل ي ل ة ح ق و ا ل ش ك ر وشكر الله ان بماذا؟ وطربة بطاعه د أ ه ا بماذا ب و ط ر ب ة ذلك الاسلام جعل اول اعمال ي ع ل ى أ و ل أ ع م ا ل بيت المسلم ماذا ا ل ص ل ا ة ل م ع ن ه ذ ا أ ن ت ت ب د أ بيتك بماذا بطاعت أ ن ا أ ر ج و أ ن يتوب الله على المسلمين من هذه ا ل م ص ي ب ة الكبرى و الا نخضع لمواضعات المجتمع و الا نسمع لهذا الصوت العالي ا ف ل الناس حتى اكل وشي افضل ط ب ع ا و كل الناس بتعمل كده هذه ليست ع اعذارا ر وأن الإسلام ت بها ه يمكن أ ن نعتذر بها لربنا يوم القيامه بدعوه أ ن الناس تفعل وبدعوه ان الناس لا يرضون عليك فعلتها او لم يك اقول لك يا عم انت ليا ه في الشارع ا ت و ن ي ه ا ا شبكه خ م س ت ا ش ر الف دقيقه الدنيا ضياء ماذا نفعل اللعنة الدنيا ولا الاف الدنيا ايه اذا ليه هتتكلم ترضع شبكة هكيف بيدي شبكة هتتكلم تطلب معشرة رضا لماذا الناس لكن ح ص ل ا ل م ص ل ح ة و ن د ف ع إ ل ي ه يفصل الى ر ج ل المصلحه لانه يفصل الى المصلحه لانه م ط ح يفصل ا يكون ذ ل ك س ب المصلحه لانه يفصل ا ل ن ا س ل ه م في ذ ل ك أمر عجب ي ب اذا كان ي ت ز و ج ي ع ن ي ب اجل ل د وبعدين ي ي ن ي و ع ا م فرح و ع ا م ل ي ج ي و ج ك من ا ف ا ل ش ان الله و ا ل ل ه ع ك م أعرف ش اجل ب ت ز و س ان ه هو ي ق و ل آلاف يعمل ل أنفقت فرح ق بعد ب و ج ك ا ن م اجل ذ ا ان ي ز و يده للناس دينا من أ ج ل أ ن ي ت ز و ج يا س ب ح ا ن ه ذ اجل عقف ان يزوجك ي ع ن ي لو قلنا ان هذا ليس ش ر ق و ل لك ل ما ي ش م ش ي ن ع م ل كل ه ا طب ه ذ ا عقل يبقى لا شرع ولا عقل ان الرجل يستدين ع ش ان يفعل هذا عشان ي فانا ع ل ه ذ ف اقول اولا ا ع ز وانصح ورد ا ل ى اهل العلم فان ابا عليك ا ل ن ص ي ح ة وانت نعتزل له عن القدور ب ا ل ف ق وان غرمت في ذلك الهديه ل ت د ففقه ع الوحش التي تكون بينك وبينه بينك د أصبت ا ل م س أ ل ة صحيح فقه ا ل م س أ ل ة إ ن منعتها من ذلك امنعها بالموعظه حسنا وامنعها بفتوى هذه الفتوى بالتليف وامنعها ل م ا ذ ا بتسكيرها بحق الزوج وبتخويفها من رب العالمين و إ ك ن منعتها فصل بسيطه أخرى عن طريق ا تتحرك بهذه المشكله ز ف ف ا وبعده د ت ق ي هدية ذ ولكنها تتحرك بهذه المشكله و ا ق ا ت يقول سائب وجد بعض أ ط ب ا ق البيض ل س ي احد ا ل ر ك ا ن ويقول لما لا تجدوا علي في هذا السؤال ولماذا أ و ل ا ليس هذا من طبيعي أ ن ه ع ن ي فسائل ف أ ح س ن ا ل ظ ل ب ي ب ركب و س ا ن ي ا كيف أ ج د عليك وانت تسالوا س ؤ ا ل وراء ولو كانت هذه ا ل م س أ ل ة مع غيرك لا صارت أ ط ب ا ق البيض الهام في بطني غيرها ن ن ئ ي ولا ر يقول ي نسي احد الركاب هو لا يعرف فكيف يتصرف السائق ب ي هذا البيت اتصدق بسمنه بنيه صاحبي وين اكله السائق الياسب الاول نتفق عن هذه ا ه اللقطه الا هذه اللقطه مهمله ام انها ليست كذلك وضابط كونها لقطه م ه م ل ة ان صاحبها يطلبها او لا يطلبها ا ظ ن ان صاحبها لا يطلبها اصلا, أصلا. ولو يمكن ان اقول لك ا ت خ ر ه الى ماذا الى س ن ة لانه يتحول الى كتكي ولكن اقول لك هذه لقطه م ه م ل ة واللقطه ا ل م ه م ل ة ت س ت ح ق فان تورعت وجعلتها صدقه بفقراء المسلمين ف ف ع ل ف ف ع ل وفقك الله ل ك ن إ ن انتفعت ل ذ ل ك و أ ك ل ت ه لا ت أ س م ل أ ن اللقطه م ه م ل ة والظن بصاحبها أ ن ه ماذا لا يطلبها ا ل إ ر ا د ة ا ل ك و ن ي ة ت س ت ل ز م ا ل و ق و ع و ه و م ا قدره ا ل ل ه ت ب ا ر ك و ت ع ا ل ى بقدر ا ل س ي ان ي ك ا ا ل إ ر ا د ة ا ل ش ر ع ي ة ف ل ا تستلزم ا ل و ق و ع ف ل و قال ي ا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آمنوا ل ا ت أ ك ل و ا ا ل ر ب ا ن الذي يجب ا ل ي ك ح د ث و ل ا ل ر ج ع ن ا ل ر ب ا ا ل ي و م أ م ا ا ل إ ر ا د ة ا ل ت ي تستلزم ا ل و ق و ع كل نفس ز ا ئ ق ة له ما هو حق ا ل أ خ ا ل أ ك ب ر على أ خ ي ا ل أ ص غ ر حق التكريم و ا ل إ ك ر ا ر و ا ل ط ا ع ة و ا ل إ ح س ا ن إ ل ي ه وتقديمه نظر ا ل رجل في ا ل ص ل ا ة ك و موضع السجود نعم للحديث صلى صلى الله عليه وسلم فنظر إ ل ى موضع س ج و د ه ما خلف بصره موضع س ج و د ه حتى خرج يعني من ا ل ص ل ا ة وفي ا ل ر و ا ي ة كان إ ذ ا كبر ط أ ط راسه ورمى ببصره إ ل ى ا ل أ ر ض قلتم يوجد شرح نعم للشيخ ب ز م و د محمد عمر ب ز م و د شرح كتاب صفه ا ل ص ل ا ة للشيخ الشيخ الالباني وهذا الكتاب من الكتب التي كانت ب ر ك ة على العلم ولكن ه م ا ي ق ا ر ب ا ل ع ش ر ي ن طبع ان ي ا ل ط ب ع ا ك ا ش ر ع ي ة ب خ ل ا ف اخرى ل ا التي ليست ش ر ع ي ة ثم ش ر ح ش ر و ح ا ن هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء اخرى ل ا ل ه ن ل ك اشياء اخرى لان ه ن ل ك اشياء اخرى وكان يحبهم احمصا ل ي ل ل ه ت ع ا ل ى فيه. و ه ذ ا ا ل ظ م ب ش ي خ ن ا ا ل ب ا ر رحمهم ما هي ا ل و س ي ل ة ا ل صحيح ة ل ل ح ف ظ ب ا ب وشباب ر لعلك اولا ع من اهل العلم من لم يكن يحفظ. وكان ي و ا ل ح ف ظ ن و ع ا ن ح ف ش ب ا ر و ح ف ظ ك ت ا ب و ا ل ا م م احمد ا ولكن هذا هو ان ي صحيح و أ ن تحفظ عليك ع ق لك ب أ ن لا ت ع ه م ه ب هذه ا ل أ ش ي ا ء التي ت ت ب ع ب ه ا لأن ع ق ل ب ع ض ا ل ن اليوم س ا ع ولكن هذا هو ان ي ه و د ي س أ ل ن هناك ا أتع ب ر ا س بحبس ي هذه ا ل أ ش ي ا ء لا في <تصفيق> الحفظ صراحه